بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عكيم ان ألا تعبدوا إلا الله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 وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قذير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا اين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزق وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أُمَّةٍ معدودة ليقولن ما يحبثه أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ ليس مصروفا عنهم وعاقبهم ما كانوا به يستهزئون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 إنه لفرع فخو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارق بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء انما انت لذيذ والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفى إليهم أحمالهم فيها وهم فيها لا يبقون.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 قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي في منه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 في الآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا فذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تأبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرجمكموها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا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 117. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتي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 وأوحي إلى نوع إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مركود ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئم من قومه سخر منهم. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ZANG <t> EN من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أغرق ضب لعيماءك ويا سماء أقلع وغيض الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوت على الدو. وقيل بعدا للقوم الوالمين ونادى نوع ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوع إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم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 119. وترحمني أكم من الخاسرين 110. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبرت وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيبٌ إِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن اجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا رب ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عنه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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غالير وتلك عادة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 119. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه 111. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أجأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستعفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.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 فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرُ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْتَ أكل في تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها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 ورحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين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 قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه عميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء إبراهيم لعليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك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 أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها إجارة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 ولا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ والميزان إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ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 مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان على في أموالنا ما نشاء، إنك لَأَنتَ الحَلِيمُ وَشِيدٌ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزق.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 قَوْوَةٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَارٍ ضَعِيفٌ وَلَوْلَا رَقُّكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قال يا قوم أرغطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تأملون محيط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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيعة وأخذت الذين ظلموا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ذلك من أَنْبَاءِ القران قصه عليك منها قائم وَحَصِيدٌ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم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 وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لمن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةَ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 السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجرود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمى لهم إِنَّهُ بما يعملون خبيث فاستقم كما أُمِرْتَ ومن تاب معك ولا تطغوا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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَيْتٍ ينهون عن الفساد عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا وَلِلَّهِ غَيْبُ غيب 118. سماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تأملون